لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسنا شديدا ملة هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا مَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 وَكَذهلِكَ أَسْلَُنَا عَلَيهِمْ لِيعَلَم أَن وَعدَى اللَّهِ حَقُّم وَأَن السَّاعَتَ لَا غَيبَ فِيهَا إِذْ يتَنزَعونَ بَيْنَهُم إِذيَتَنَازَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم فَقالَاوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَغْ رَبّهُم أَلَمُ بهِهم.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 إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا أرشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا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 اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وَحَفَفْنهُ مَا بِلَخْلُِ وَجَعَنَا بَْنَهُ مَا زَرعَى كِتَلْجََّتَنِ آتَدْ أُقُهَا وَلَمْ تَغْلِم مِنْهُ شَيْئَو وَفَجرر نَااخِلَ لَهُ مَا نَراَ وَكَانَ لَ ثَمَرُون فَقَا لِصَاحِبِك وَهُ وَ يُحاوِرهُ أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَالَ وَأَعَزُّ نَفرَاق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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت من الذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مَثَلَ الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً حشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا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 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا ولا يظلم ربك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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضودا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 وَماَا مَنَعَا سَأي يُؤمِنوا إِذ جأَهُم الْهدَا وَيَسْتَغفُِ رَبَّهُم إِللاا أننْ تَأتِييَهُم إِللاا أَنْ تَأْتِييَهُم إلا سُنَّةُ الأأَوَلينَ أَو يَأتَهُم العذاابُ قُبُلَ وَم نُرسِل الْمُررسَلينَ إِللاا مُبَششرينَ وَمُذِرين.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 فَلَمَّا بَنَغَامَجم عَبَيْنِهِ مَا نَ ساح تهُمَا فَتَّقدَ سَبِيلَهُ فِي البَحْر سَبَ فَلَمما جَاءوزَا قَالَ لِفَتَهُُ آاتِنَا غدَ أَنَا لقَدِ لَ قينَ مِنْ سَفرَرنَاهذ نَصباء قَا أَرَأَتَائِذْ أَون إلىى الصَّخْرَةِ فَإِن نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على اثاره ما قصصا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 حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بِغَيْرِ نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها اردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي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 يَا حَائِلَ إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَتَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا